الحمد لله قوي سلطانه الواد عبرهانه المبساط الوجود كرمه وإنسانه تعالى مجد وعد مكانه خلق الخلق لإثمه وتواله وفتط لهم من قائد الْمِنَّةِ ما رجرت به في أجدار من جسمه فأرسل إليهم أشرف خلقه وجل عبيده رحمه تعلقت إرادته الأزلية بخلق انفجر الآذار جرفت في عوالم الشهادة والغيوم فما أجمل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من عرض الإنسان فتعظرت في هيكل محمود فتعصرت بوجودها أسناف الوجود وسرزت برد العوالم بطراز التشريم